إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الناء ولذنهم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 فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي, واتقوا الله الذي وَاتقُ اللهه الذي إلَيْهِ تُحشَرون إن مَنْ نجوامِنَ الشيْطعٍَ يَحْزنَ الذيينَ آمنُوا وَلَْسَ بِضّهِمْ شَيْئًا إِا بإذْن الن وَوع اللهَِّ, الله فَلَْتَ وَكَِمُؤمنِنون.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 اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَيْشًا يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ يَوْمَ يبعثهم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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان